الله وكرمه الله وكرمه في الشيخ الدكتور سعود ابن ابراهيم الشريم والان مع الائمات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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ سمع الله اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ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 فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حميد ربنا Oh, Lord.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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر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 Sami Allahu ni man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 سميع الله لمن حمده ربنا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 أرجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء كافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 سمع الله لمن حميدا ربان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 الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كف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 Tamia Allahu ni man hamila Rabbana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 م لفوسِكم فَذوق مَا كُُم تَكنِزون إن عِدَ الشهور دَ الله حِثن عشََ شَحْر في كتاب الله في كتاب الله يَومَ خَلَقَ السماواتِ والأرض مِنهأَربة حُرم داكَّ قَيم فَلا تَظلِمُ في إِأَافوسَكْ إن وَقات المشكينَكَ ف فَتَنكَمَا يُقاتِلونَكُمْ كَاف وَعلمموا أن اللهَّه م المُتَّقين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 سمع الله لمن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 وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا. وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حميده. ربنا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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد خروج لاعدوا له عده ولكن كره الله معاملاتهم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 لقد بتغاول فتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون الله أكبر. Sami Allahu ni man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 ذ بتغَ الفتْنَةَ منِنْ قبل وَقََّبُ لَ الأُمور حَد جَا الحَبّ وَظَهَرَ أأَمررُ الله وَهُم كَارِون.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 فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرحا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين سميع الله نمن حميدا ربنا الله أكبر الله أكبر الحمد لله